يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراب منتشر مهطئين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَالدُّجَّارُ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَمَنَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ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 لا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تاسئ الناس كانهم اعجاز نقلهم قائم فكيف كان عذابي ونذري وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَمُودٌ بِنُذُرٍ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ نائدا في ضلال وسوء االقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشر فيعلمون غدا من الكذاب الاشر ان مرسل ناقة فتنة لهم فرتقضهم واصبر